بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن يُوحى إنه إن هو روحه علمه شديد القوى علمه شديد القوى نوموت فاستوى نوموت فاستوى, فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو, بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدل مدنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى فكان قاب قوسين ام أو ادنى اوحى الى عبده ما اوحى إلى عبده ما اوحى الى ما كذب الفؤاد ما راى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى ما يَرَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْا نَذْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَأَوْا نَذْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عندها جنة ادن الله المأوى يغشى السدرة ما يغشا اذ يغشى ما يغشا ماذا غلب صو وما قرا ماذا غلب ص وما قرا لقد را من آيات ربه الكبرى, لقد رآ من آيات ربه الكبرى قَرَأْتُمْ اللاتَ وَالْعُزَّا أَرَأَيْتُمْ اللاتَ الأخرى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تُن بِذ ان هي الا اسماء سميتم واء انتم واباؤكم ما انزل الله بها من إِلَّا الظَّمَأُ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ إِلَّا تَرْعَوْنَ إِلَّا الظَّمَأُ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهدى فَلهه الآخَِةُ والأُول ف آخَةُ والأ وَوكَمَّلك في السموات ل تُرن شَفةُم شَيْئًا إلاا مِن بعضعضأَ يأذَنَ اللههُ مَ شاء وََض وَ